Bismillahir Rahmanir Rahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwaa walladhi qaddara fa hada walladhi akhraja al-mar'a fa ja'alahu ghithaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah in 114. ويعلم الجهر وما يخفى 115. ونيسرك لليسرى 116. فذكر إن نفعت الذكرى 117. سيذكر من يخشى 118. ويتجنبها الأشقى 119. الذي يصلى النار الكبرى 110. ثم لا يموت فيها ولا يحيا قاد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وهذا ق ان هذا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى